ل تَمَو قَدَ أَرسَل قَبَ الْقِيَامُ صَلَاتُ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِذَا وَسَكَنَ ان الفجر كان مشودا ومن الليل فتجد جبيننا في لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا Yeah. إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَغُوقًا وَنُنَزِّلُ مِنَ Al-Fatihah. вой и не و ايذا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يئُوسًا قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ es el Qadayın şi'nələ nəzhəbən bil لا تجد لك بي علينا وكيلا إلا رحمة إن فضله كان عليك كبيرا ولئن شئنا kaviyi alidna ترجمة <تصفيق> نانسي